يولج الميل في النهار ويولج النهار في العين وتقوى بكن لهم مول و جاءوا قوم انا للعين قول لي الله ربكم. لا ضل منك ولا من تزول منك وما يكون منك ولو ما ودعاء لكم وله اسم لكم يوم يكفون بك ولا आ oh. यय yeah.